الشباب, الشباب قالوا لي على أساس هل اليوم يعني في من يقود طائرة أو سيارة أو مدرعة هل يدخل في قسم الفرسان لا أبدا لا ليس بفارس الفارس هو من يمتطي فرسا تمام يقاتل, يقاتل عليه فهو الذي له تلك السهمان حتى وإن تغيرت الأزمنة فهؤلاء ليس لهم إلا سهم واحد وإن حارب على فرس في هذه الأزمة وكانت بعض الميادين تحتاج إلى خيول، فيعود هذا الحكم. طبعاً. فلا يقال للطيار فارس، هو الطيار، مش فارس. <تصفيق> <تصفيق> هو طيار من فارس. طبعاً. وكان الاولى بذلك من يركب الحمير والبغالة، تمام؟ أن يحكم لهم بهذه الأسهم، تمام؟ ومع هذا ما قاسوه؟ على الفارسي وما قاسوها على الخيول وهي أولى بالقياس تمام لأنها من الدواب نعم. على كل. طيب آه. نرجع الحديث آه. توفي رجل يوم هنيم. ذلك آخر حديث قريته. ما؟ أيوة. طيب. Tوفي رجل يوم حنين و ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه وهم في ذكره يوم حنين هذه الحادثه خيبر وليست حنين نعم قال فيحيى الليتي عن مالك جمع من الرواد وذكروا أنه انه يوم خيبر <تصفيق> <تصفيق> قال صلوا على صاحبكم وفيه أن أصحاب الكبائر هم مسلمون تمام حتى وإن عصوا وارتكبوا الكبائر لقوله صلوا على صاحبكم أي انه على المله مع ما فعل وتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تشديدا وورانا عفوا و ع و... و... تشديدا وردا ايش بس الناس تعتبر مه الحاله هذه ما يجرؤوش يهزوا فيك انت فقال النبي عليه الصلاه والسلام ادل الخياطه والمخيط حتى الخيط اللي تخيط به القميص نتاعك واللبرة والقفل كله داخل في القص والغناء يعني لا صغير ولا كبير تهز ما تسحدش و جاءوا هذا الرجل فهمتي بشيراك نعم سبت لتشد بها الصندل، تمام فقال شيراك من نار شوفوا يعني باش نعرفوا المسائل هذه يعني مع صدر حجم تلك المنافع أو تلك الأعيان وعقوبتها عند الله عز وجل ووزرها وآثامها نعم قال فوجدنا خرزات من خرز اليهود وهذا يعني هي الحجارة التي تزين بها الألبسة أو كتبه ولد إحنا نقول فالأسواق التقليدية الارتيزانات من كل الاحجر ذاك اللي يتباع لملون أحمر وزرق كل فسوس عندكم يزينوا بام شبيب ولا خاصة يعني دبش النساء هذه هي الخرزات ومنها ما يكون من الجوهر كله يتسمى خرز نعم Zdjęcia i <laughs> الذين غلوا مثلا في الغزو ومن وقعت منهم يعني هذه الأفعال فيعذرون حتى وإن كانوا في القفل والغزو وفي ميادين الحرب تمام ولا فرق بين أن يعذر في الغزو أو إذا رد إلى مدينته أو إلى بلده يعذر وقاله العلم يعذروا بحرق ثيابه تمام وبحرق متاعه إلا السلاح والثياب التي يلبسها نعم وهذا ليس من الحدود فالتعزير ليس من باب الحدود لأن التعزير حكم عام مطلق يجوز فيه التوبيخ والسجن والغرم والمصادرة والحرق وأشبه ذلك والجلد وغير ذلك ليس فيه حد مقيد موقوف بنص نعم ومن كان فعله الخيرات في الغالب وبانت منه سوءة فليعفى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم أقيل لذوي الهيئات عثرتهم نعم انت ولي راه انت ولي راه القهد كيفاش رشي عاقب نعم يعني تقريبا أكثر ما جاء في حكم التعزير من جهة حرق المتاع هذا الوجه يعني حكم الغلول وحكم بائع الخمور يعني اللي في الشراب هؤلاء تحرق مشاربهم وتحرق حوانيتهم هكذا تعزيرهم جاء هذا عن علي بن بي طالب رضي الله عنه قال حدثني ابن ابي مليكه عن زيد بن معمر عن عليه الله فاحسن يقول يقول بن معمر قال يضحك الله تبارك وتعالى الى رجلين وهذه أحد الصفات التي توقف فيها أبو عمر بن عبد البر نعم وهذا يعفى في حق أهل السنة والجماعة أن إن توقف في صفة أو في صفتين أو تاول صفه أو صفتين لا يقال له أشعري أو ما تر ما تريدي ولا كلابي ولا غير ذلك فمت... ولا معتزلي ابدا أبدا فمت... هذا لا يقول به إلا الجهالة وهذا وقع في كثير من السلف أنهم توقفوا في بعض الصفات أما من كان أصله هو النفي تمام أو إخراج تلك الألفاظ عن ظاهرها أو صرفها أو نفيها فهؤلاء هم المبتدعة الذين تتوافق معهم أصول هؤلاء من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم نعم. وهو حديث ثالث صحيح إن الله يضحك يليق به اللهكم لكم سبحان الله ينفجر وذلك كلها قدما ولو قدما من وجهه ووجه قومه قالوا وحدها في عمله اعزائي اذما عمله فقال يقول وهو لا يدرك القطي منه هل بيد رجل اصابنا لسانه من عليه وسلم ولذلك الخارج تمام، من بيته مجاهدا فليس له ان يخرج إلا بعد قضاء الديون حتى ولو كان دينارا واحدا تمام او يضمن فيه من يدفع دينه فحينها يخرج إلا باق حتى يؤدي ما عليه ولا بد ها؟ والله نسمع؟ <سنوع> في الطلب كذلك يستأذن، في الدفع كذلك يستأذن، قالوا <هر> من نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصديق رسول الله ويسالونك ما اسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا و الذي يدفعك في مصرك تمام او في بلدك خاصه فهذا دفعك تمام و عدم استئذانك لابويك وغير ذلك تمام اذا داهمك وصال عليك في بلدك لا في مصر اخر او في اقليم اخر تمام فانت خارج له في تلك الحال أما أهل الشام مثلا اهل العراق وغيرهم فهؤلاء في حال دفع، تمام ومن خرج من هنا ولم يعينه إمام بعينه تمام ولم يستنفر فئة بعينها فليس عليهم ذلك يعني ليس عليهم عينا انما إذ إن خرجوا فلا بأس تمام نصرة لله لرسول المؤمنين فلا بأس يخرجون ولكن لا يفهمون. ها؟ يستأذن يستأذن يستأذن في متى يستأذن نحن نعرف العدو إذا صال في مدينة يبقى فترة باش يخلط فأحنا إذا سمعنا ذلك فليذكر يقول احنا في حال كيف كذا اعفيني منه أو أقلني منه فلا بأس أن يستأذن نعم يعني هما اللي يسولوا الكل يعني فلسطين حكا كما قولوا ونشوفوا الحرب فهمتني شهر كامل يعني ماتوا كما نعلم والناس يعني تحيا وتتاجر وتتناكح وتشتري وتبيع فهمتني وهذا هي الحياة فهمتني يعني فهذا يعني لا ينفي عنه أن يستأذن وأن يستعفي من الدين فهمتني إيه نعم إلا يعني إذا فجأه العدو وانحصر فهمت وليس له سبيل إلى الذهاب فهذا يعني إن شاء الله معفي بهذا العذر أما إن كان قادرا فليذهب وليسأدن وليطلب العفو والإيقالة الله الرحمن لأنه برشة شفنا كوارث فمتن كوارث شفنا فنتي. كوارث انتم ما تعرفوا أكثر من لي أنا بش نحكيها نعرفوا كوارث وقعت فمتن من بعض الشباب يعني والمخالفات فمتن الناس انساها الطيشت في الشارع فمتن والذر حتى الطيشت في الشارع فمتن لا عندهم دار تقويهم ولا عندهم عائلة تقبلهم ولا عندهم حد شيء. فلو استخلف لا خرج من المأذن. واحد فهمتني ماشي على روحه فهمتني فلان وفلان وفلان مش الشباب اللي يثقفون مازالوا قاعدين ولا الله العالم بأحوالهم يتلهي وبك العائلة يقف على شيء خليك كريم شوف أنت. خاصة الكارين وريضي عاف الحال تمرد وفنت تمرد. حتى والدهم ظُوم أنسى ما قبلهمش. ألا راجلك هم لك ونشي، وللناس في موضعتهم على خاطر هذا قلة يعني قلة ال العلم فهمتني أو الاستهتار وعدم فهمتني المسؤولية. في نعم. كمل. قال في <تصفيق> بدء ووجنة في بدء ثم قال إن لقاليهنا بعد قال وحدثني عن من عنيدني سعيد أنا وقنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلده المقرن يفر بالمدينة فطلع الرجل رجل إن رسول فقال لي أحبه لي أحبه يكون قبل وبذلك فضل مالك المدينه على مكه حتى هذه يختلفوا فيه أيها, ايها افضل المدينه ام مكه منهم من قال مكه ومن من قال المدينه ومال يكون اختياره للمدينة بقول النبي عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والآخرون قالوا مكة أفضل تمام ففيها المناسك والشعائر وفيها بيت الله عز وجل تمام على كل يعني يخوض ور العلم كي ما يلقاوش فش يحكي وفهمتي أي حاجة تجي على خاطره فهمتي يبدو فهمتي أي نعم يبدو في طرح المسألة يبدو يجيبوا أدلة هذا كله خاطر الناس هذو ما يخدموا تمام يشتغلون فَتُطَرَحُ لهم تلك المسائل وَتَمُرُّ ذِيمَ هذه هَذِي الأمور فَمَنْذِ فَيَحْتَجُونَ إِلَى نَقلٍ وإلى حُجَةٍ فِي إثباتِ أمرٍ ما نعم أما البنتار اللي قاعد يقول خلاص فما حد شيء فانت فش لازم نحكيه فش لازم يعني نطلب العلم فش لازم نقرأه وانت كل يوم تقرأ حاجة تكتشف أنك أجهل أجهل جهدي إيش لون <تصفيق> باب ما يكون فيه الشهادة الأحداث النهي عن ذلك عن كان سبيلك وفينك دوات رسول الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنونهم شهداء الميادين شهداء الساحه نعم وان كان عمر من الشهداء تمام قال ما فوقك الا نبي وصديق وشهيد وفيه زياده المشهدين فكان شهيدا باذن الله تعالى يعني في الفضل والاجر ايكم قالوا عن أنا عن أنا في سبيل على على في الثياب التي فيها نعم وليس ب... في المراد في الثياب التي تستر عوراتهم لا يدفنون لا في الدروع ولا بالاسلحه تمام ولا بالمغافر ولا باي شيء يعني من عده القتال يبقى كان في الدبش اي يا رجع يبيعوهم وفهمتنين ينتفعوا بهم عادوا في القرص أدوكم فهمتنين تحط؟ تحطوا في حتى مات من وبعد ذلك عليه في فقوله فقل له عمر قطب شدد قال له نعم أي لعمر قال احمني وسحيم فهمت ولا زوز خيول فهمت هو سحيم فهمت الكنان يحط فاس له قال احمني وسحيم فقال له ازق قدام هذا نوع من الحيلة والتورية في الكلام اي نعم بي نعم والأحاديث النهي عن لين بي عن الصابب عن إدابه أبي طالح رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لامع القبائل خر عليهم حرارا بتيحات فتقيم وقتهم حرارا تخر أود بن الصابب تخر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم في رأسه وجلست في رأسه وتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلاك ما يتحيك به الله فقال ناس من أمة يقولوا عليه أزاد في سبيل على ومثل يشكر إسحاق. قال سأقول له يا رسول الله إن يجعلني منه فلأعلمه ما وضع رأسه وثم نامت مسحتها يحق. له يا رسول الله الناس عليه وزاد في سريره. على السرّة موثن ولون على كما قال في الأولى. قالت له يا رسول الله فقال أنت من الأولين البحر في زمن معاد في إدبيسوفيا فصوري على جابته حين خرج من البحر تهلأ. هذا حديث من يجي في اليونان هذا. فتح قبرص اليونان نعم وقبرها هناك إلى اليوم في طريق مطار قبرص مازال اليوم قبرها وفيها كثير من اثار المسلمين هذه, يعني هذه البلاد نعم لا زالت إلى اليوم بعض الأبنية والمساجد والدور ما زالت فيها اثار المسلمين م? من اعرف هذه المنطقه آه. إيه. إيه موجود إيه. نعم وهذا كذلك فيه فضل اهل افريقيه لمن يرى جيدا تمام لان الاندلس فتحت على طريق البحر كذلك فهمت نعم كانوا في زمن معاويه فتحوا قبرص وشمال وشمال أوروبا وشرقها ثم جاء الفتح من الأندلس على هذه الجهة تمام. وركبوا البحر ففيهم فضل كذلك لمن فتحوا تلك الأرض. نعم وكان فيها كثير من أهل المغرب نعم ما يتحملون لا يجدون ما عليه، من في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأتي بخوف سعيد من الربيع سعد. من قال رجل أنا رسول الله هذا رجل من سعيد فقال الرجل بعد الله صلى الله عليه وسلم لأتيه بفضل كترفتها بإليه فأقريطه بيدي السلام وقفره أني قد وعدت أثنتين عشر طعنة وأني قد ونفدت مطاطني وأخفر قوما لأنه لا أردناهم عند الله يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد حي قال وحدثنا المالكي عن ناحية سعيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقب في جياني ولد رجلنا ورجلنا منصار يأكل في الفقارة. ان الى على الدنيا انجلس حتى افرغ من هنا ما تحمل زائته حتى قد اروع ذات العمل من سليم معاذ يجمع ان قال ما ذو في الشريك ويترفي ذو الامر عندك ذو ولا ذو الامر المطاع في الامر ويشار فيه ذلك الغاز والخادم كله لا تنفق فيه لا يناسب فيه الشريك ولا فيه الامر ولا ذلك الغاز لا يرجع فيه صاحبه باب جاء في الخير والمسابقة بينها صلى الله في أضمرت أي جهزت للصدق فهموها يفهموها قصر سعيد يعملوا في اه ايوه عندهم وقت فنتين يوكلوه فيه وي من بعض الماكل والعلف فنتي باش يجهز فنتي للصدق. تمام نعم هذا هو معنى الاذمار وسبق بين الخالدين انت لنقوم عبد الله كان من وبينهما أربعة وبينهما ميل، فالتي لم تضمر ميل، فترى مهِج جاهزة فمثل الصب، وأما الأخرى التي أضمرت من الحيفاء فهي ستة أميال، وكان أمدها ثنية الوداع، نعم. يقول عليه شيء المحلل الذي يريده سعيد هو الذي يدخل بلا مال تمام شطره فيه السبق ان يكون احدهم بلا مال وإن فاز أخذ... تمام. وان فاز اخذ الكل نعم وهذا الرهان مستثنى من الميسر اباحه الشرع بالنص صبغ الخيل والنصل والحافر فقط نعم والنصل الرمي يعني الرمي والحافر والخف الحافر هو الاحصنه وتعلم عنه وعن الخوف كي مجمول كالمفيوله تمام ذوي اخفافا جاز الصدق بهذه الدواء والنصر وهو الرم نعم <تصفيق> عندك لم لن... يغير حتى يصلح لم يغير حتى يصلح يغير نعم من الإغارة لم حتى يصلح فلما أصبح خرج اليهود بمسيحين ومكاسبين فلما رأى مقارب محمد والله محمد والخليصة أي والجيش وقال الرسول محمد الله من قال احد على مبسلنا مبسلنا <ناس> فأبو بكر أفاضى. فأبو بكر فاز بهذه الفضائل كلها قال يعني من قبل اللهم صل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحمن ابن عبد الله ابن Sami nie, nie, nie, nie. Kara, że samego kabrauma, nie. Kara, kabrauma, nie, nie. Siedem, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, nie. Kara, قال يا قدامك والله بس ممكن رجلان ما دوره على على من بسم الله الرحمن ما عندنا بسم الله الرحمن سيادتك ابدا من كتاب بابو النظور والإيمان بابو ما يشكو من عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عن <ويس> قلت لرجل ما عن حديث السني ما على رجل يقول عليه مشي مشي في بيت الله ما يقول عليه هذا على نبل مش فقال بيده حتى كأنه اعطيك هذا الجل لجر كثاء في في يده وتقول عليه مش في بيت الله قال فقلت نعم فقل فقل فقل فقل. فقلت فقلت وأنا يوم ذي حديث السني ثم كثف حتى عقل فقلت إن عليه مش سأل من سأل من سالت عن ذلك فقال لي عليك مشي قال يحي قال بيد ما والآخر عندنا من هجر ثم نزل مشي في بيت الله طرف نسأل يحي على بيد العروة ابن قرينة بيتي، وقال خرج مع جدة لي عليه النش إلى بيته حتى إذا كنا ببعض طريق عجل نول لها يسر عبد الله معه فخرج معهم وسأب فسار عبد الله معه فخرج عبد الله ومرها مرها ثم ترك ثم اتبحش من حيث العجل قال سمعت مالك يقول ما رأني مذلك مع ذلك الهدي قال أعدائي الملين ربنا عبد الرحمن كان يوم ولادته قد بن عمر لوجت رحمه الله كنا بنسير انا وقادر على المشي فاصابتني حاجه خاصره من بطني وحدها خاصره من بطني الله غيره علي هم فلما قدمت للمدينه سالت خاصره وجع في الخاصرة في الاحزام عنده وجع قالوا لي امشي يا من حيث الملك يقول عندنا في يقول علي عليه مشي لبيت الله انه اذا عجز ركنه المشي من المشي ما قدر عليه عليه وسنينه من المرح فيقول الرجل المرح هي احلى الكلمات بها فقد علمت ان وهي جنوا على نفسي ذلك علي ان على رجلي شيء فبينجد على من ولو تكلف ذلك كذاب لا علم فأنه ولد يبغى عمرا ويجعل نفسه لذلك فقيل من أحد أن يقول مصباح فقال من أعلم مجدده لذلك يدل وفاء عليه من زمان من صنع في المشي لا ما سمع والآخر عين الرجل في المشي في حديث في إنه حتى في حتى ولا نوجد على الناس ماشيا في الحج لا يمشي حتى ياتي اماكن لا يمشي حتى يفرغ على الناس كلها ولا يزالوا ماشين حتى يفي قرنكم لا يطوفون شيئ من طريق الحج تماما ولهما يجب من دور في خاصه بالله فكان على صلى الله في الحديث الله صلى الله ما ما <سؤال> <سؤال> قال رائل من أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بكثارة مقدمان رسول الله صلى الله لله الله معسي قال رحلتني عامريكي عن يحيد يسألنا و قاسف يقول أدل قراط من الأعبد من عباس فطرق فقال من عباس يتعى حراريك و ستعى فقال الشيفة عند ابن عباس و كيف يكون في هذه دي فقال من عباس ما جعل فيهم <تصفيق> التفرّد ما قد رأى قريش وسمعتم مالكا يقول في معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل أو ليس عليه ذلك عليه ليس ما له له أي من جرى على لسانه ولم يعقده ولم يعزم عليه، فهذا ليس عليه شيء. قال احي قال مالك العقله مين يفرج له اليداء ثلث و لا متجثم في كفرة من لام فرحدة شاء الله في نعم إن كان مصلا لا فصلا قال قال ذلك ما في الدنيا أي الاستثناء ان شاء الله هذا هو أنا أنها ما لم كلامه وما كان ذلك قال إن يكون يقول كفر بالله أو شرك بالله ما يحمي من الله وليس عليه كفر ليس بكافٍ ولا مشكِّن حتى يكون قادراً وموقناً على الشيء الكفر ويصف الله ولا يرد شيئاً من ذلك وليس ما صرَّ. لا ما يتجدُ فيه كسرة من إيمان. قال عن النبي عليه امنه صغير من لسانه اننا نؤمن بها ولو اخرس صلى الله عليه وسلم قال من حدث اليمين قد اغغاها قد ناهى عن يمينه اليمين واليمين قد قال يحيى سمعت ذلك يقول من قال علي نذرا ان يسمي شيئا عليك فلقي يمين قد عليه وبعد أن أخصروا من كبيرة وكذا يحفظوا بذلك الملامة ثلاثة أردت المدام قالت انتصرت بذلك وبأحيث أنك انتصرت دائمي قادماتهم حدث هذا التعامل أدبس وانتطور أقول هذا البيس كان هذا في أمين مجحل كان في ذلك قال نا في ندر هنا وجاءت عليها بغاية من زوجها يجب ذلك عليها إن كان ذلك في جسده وكان ذلك يضر بزوجها وإن كان ذلك يضر بزوجها فلهم منعها منه فلهم منعها وكان ذلك عليها حتى تقضيه باب العمل في كسارة كامل القرحدات عن من كان يقول من حرف ورقبة أو كسرة وعشرة وعشرة في عليه عشرة في المساكين ومن احرها فلم يؤكدها في محلية تبعالي عشرة في المساكين بكل من حيث فمن لم يجب صصيان وتبهت في أيام قد راح دهني عميل ابن عملاحي عن عددان من أول أنه كان يكفي عن يمينه عشرة بكل مساكين المدن حتى وكان يعطيكه مرورك إذا وانت لداني قام احدثي عن ملك ان يحيي مسعدي بن سلمان بن ياسر وقال الناس وهم إذا أعطوا في كفاه يمينها او مد من حفره بالمد الاصغر وراوا ذلك مزيانا من قال يحسنون بن يقول احسن ما سمعك في الذي يكفر عن يمينه بالكسر انهم كسر جدا كسر ثوره تبعهم كسر جدا كسرون ثواني ثواني دعا وزوار ذلك انما يجزي كلا في صلاه باب جمع الايمان قال أحداثي عن بن عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قومي التي أصبت فيها التمر وهجر رجوه وأن خيرهم لصبحت من الراهب لرسوله بصبحت من المنصور عبد <تصفيق> أي أنا منصور ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن. زيد. A ma że ja to robię, a ja to robię, a ja to robię, a ja to to robię, a ja to robię, a ja to robię, a ja to robię, a ja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 خاصه اذا ذهب مخها تمام مخها يعني مخ عظمها ما اشتقف لا تجوز <تصفيق> لا mamy już te chapu, mamy na dych, ale chcemy, żebyśmy mieli na dych, ale chcemy, żebyśmy mieli na dych, ale chcemy, قال mieli na dych, ale chcemy, ذبح ذحيته قبل أيام ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعود ذحيته آخر باب موردار أجل ولا جعه قال وإذا جد إلا جعه ذبح خاله حديثه من ذلك بني يحب سعيد عبد الكريم عويس الأشرب ذبح ذحيته قبل أيام يد ويرعى أصحابه ذلك لرسول الله الله عليه وسلم ويعود قالوا حدثني اخي عميرك عن الزبير ففيها جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اهل الوهم الضحايا بعد ثلاثه ايام ثم قال بعد قلو الدخل وتزود وتصدقن قالوا حدثني عميرك عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله قال شو شقراء لا باس لا باس هذا التقديم والتأخير لا يضر في النص. قال أحدثني عن عبد دامي ببكر عبد من اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاث طلعة بدر بكر فذكر ذلك لعمرة بنت عبد, عبد الرحمن فقال صدق قسمه وعاش تقول من هذه البادية بهذا الأفحى الزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله و بنهى من الاسئله قدموا سيرا الدف قوم جاءوا يمشون يعني من الحاجه والفقر وقله المؤونه على وحدتي عن بارك مردي عبد بن سيد اليه يكون الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد فيها من رسول الله بعد هذا أمر فخرج قال على تصدقوا ونهيتكم كم اننتباي الم ونهيتكم عن الااننتبادي فانتبهوا قال حدثني يا إحيان ملك أن جبل من عبد الله أنه وقال لحمر وحر السوداء السمع عن الخضارية في عن سباكة وبطارها عن سباكة قال حدثني عن ملك عمار بن صريح أن عطار بن ياساد أخبره أن أبا أيمر عن صريح كنا من الشات الرجل عنه عن أهل بيكه ثم تباه الناس وبعد فساله بها قال يا إحيان قال لحمر سيئتوا في بدلتها وبطارت الوحيدة ونرحب إلى أن أهل بيكه تباكة ويأ يصنعون عنها ويشركون فيها ويشركون فيها وامن يسري الامر بالبناء والقراءه الشارع يشركون فيها النسك والضاحي يجري من القصه مثل مثلها وليكونوا قصته الدنيه من ذلك يكره انما سن الحديد قال وحديثنا عن ابن ابي شهاب انه قام الله صلى الله عليه وسلم الى البيت وبداه المحيط وقال قال ذلك امر ايتهم في بطن امره يوم الاضحى قال وحديثنا عن ابن عن عبد الله بن عمر قال قال عن بن طلحه عن قال على كتاب الضباح، كتاب مجال في التسليق على الضباح قال حدثني أحمدنا عن الشيخ يهروع النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث الله الناساً لا بادية يأتون بمحنان ومن أدريهم الله عليه وما تطوح رسول الله سموا الله عليه قال ملك في أول الإسلام قال عن يجوز في حال قال حدث يحيى النهي عن بن كان له عود عود ماضي تمام <الحديث النيحيان> قال عن عن عن سعد من عن أو بن دلع دلع بسرق بسرق فقال تقوله عن بن إذا فكل شيء أنهر الدم وقطع اللب جائز أن يستخدمه في التفكية إلا العظم والسن خطر كل شيء يذبح أذبحوا به إلا العظم والسن قال أحداثني عن مالك أنا أولاها عبدالله عبدالله عباس كان يقول ما فعل أوداجه كله. قال أحداثني عن مالك عن أحد سائلنا سائلنا سائلنا المصيد وأن أبدا يقول ما ذبح به ولا بأس إن ذبح بياله اليمنى أو اليسرى كل ذلك سائر جائز مشكل ما احنا تربينا على كل عادات هذا كله ليس بشيء فالشرع ما جاء بشيء من هذا تذبح بأي شيء خلاف اللي قلنا تذبح بيديك اللي تحب عليها حتى بسقيك تشد السكينة بالإجداو تذبح معناش حتى إشكال نعم ولا يستقبل بها القبلة ولا أي شيء ذلك مما نفعله ليس في ذلك شيء من الهدي والسنة قبلها وين تحب وحطها وين تحب واذبح حتى أن بعض المالكية كريوا أن يستقبل بها القبلة لأنه دم مسفوح تمام يستقبل به القبلة وقصوا ذلك على البوزاق الذي دخل وبسق في وجه القبلة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم واحنا نعمل حاجات ساعة نحب نردوها بالسيف لازمة بالسيف فهمني نعم والسنن مثل أفتول هاش ويجيك فهمت يوم العيد يوضي تعرفوه يوضي يغسل وجهه ويدي والآخر خلينا نحج والآخر خلينا نعمل عمر والآخر خلينا تجوهال فهمت جهال للأسف نعم أي قال أحداثن عن مالك عن يحيى المسعيد صعيد كان يقول ما ذبحي إذا ضرع فلبث فيه من طرته إليه باب ما يكره من في الذكاء قال يحيى عن مالك عن يحيى المسعيد على بيمر لا ولا عطول من البارب المنسأل به إلى عشان ذبحه تتحرك بعوض أمره أن يأكله في مساء زلمة تمل ابن إن ما يبدأ بحركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكسرت عبده فتبحو فتبحها فسار الدمو منها ورماه بتحرك فقال من كان تبحها ورسوله بجري ويا الدبري فليكله باب ذكائه في بطن الطبيح قالوا حدثني أحيا عن نبيه عن دهني عن عمر أن كان يقول من محلة النامس ذكاهه ذكاءه ما في بطنها ذكاءها كان قد تم خلقه ورب تشاربه إذا خرج بطن هونه يحذره حتى يخرج دوم جهه عن الخرج حيا أمم لا يفزيه ذكاء أمه تمام أما إن ذبحت الأم وخرج ميتا فهو لاحق بأمه تمام ومن خرج حيا فيذبح كذلك مع أمه نعم عن ذلك عن سعيد المصيد إن كان يقول إذا كنت مذبنت في ذنقات أمه إذا كانت دما هذا كتاب قال الواحد اني اني قلت انه قرر رمي طائرين بحجر وأنا بضرب في وانا بجوفي فاصابت فاصابت فاصابت هما فاما احدهما فلان فتراح عبدمان قال رميت طائرين بحجر وأنا بضرب فاصبتهما, فأصبتهما. كير ماغربهم فهمنا اهو ها؟ لا لا لا قلنا الا الظفر والسن سواء كانت منفصله او متصله في الفم تمام والظفر سواء كان في اصبعي او كان أو كان مقطوعا فكله لا هذا المقصود اما السن فعظم هكذا قال صلى الله عليه وسلم واما الظفر فمد الحبشه يعني الله أعلم مظهرهم كيفش كانت يا ذي عنده هكا يعمل هكا يقطع يعني من الخشونة فهمت قال رميتي طاريني بحجر كان قتل وقرأت بما يغفن من الرمي قال لبنو لا من العوام إلى خاسقه وبلغ المقاتل ليغفتن وقال يا أخي السماء يقول يقول تعالى الذين لا يبدو الله بشيء حكم قال فكل شيء نال من بيدي بيده بشيء من سلاحي فنانفلا وبلغ كما قال الله قال وحدني عمالي في سنة إلى ان صنع اهل بني يقولون اذا صببنا نسقه انه عليه غير الله او غير محال ان ذلك صدر يكون الرامي قد قد رمى الصيد حتى في وأنا يكون يقول بس يمكن سني ان بار عن مسره وان وجدت من به سم كما قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد عمر انه كان يقول في الكرب المعلمي كل ما أبصر عليك ان قتل وإن لم يقتل كل ما عليك أن قتله وإن يقتل حدثني, حدثني, بن ونكده ونكده بن حدثني أنا عن ملك عن من سني يقول قال عبد الله بن عمر أنا وكني يقول في الكرب معلمي إذا قتل صعيدا فقال سهل كل وإن لم يبقى إلا برة واحدة قالوا أحداني أمرينا أن أوساني أهل العلم يقولون في الدنزي والمقاب والصفر وما أشكر إليك إنه ذكر معادما يفقه كما تفقه الكلاب والمعادمة في البأس بالأكل لنقذر في المصارف إذا بيكنا سمع الله يعطيك سريع قال مالك ما صيدة صيدة من أو من في قال مالك ما كل ما على في أو في ثم فيموت يحل ما قدر على ذبحه وهو في المخالب البازي أو في أو في صاحبه ومقابل على ذبح حتى البازي فإنه لا يحب أكله وهذا بالنسبة للمتكسب والمسترزق بالصيد أما كان يكتسب ويشتري لحما وخضارا فليس له أن يفعل هذا إلا ساعة بعد ساعة كان هؤلاء الذين يعني يكتسبون لأهليهم الرزق بالصيد أما واحد يأكل ويشرب وكل شيء متوفر ماشي يستادي الضيع في وقته وش قاعد يأكل وبعدين يولي له كل إدمان على خاطر تعرفوش الناس النسى اللي ليستاديوا فانتا إذا ول هكا مولع فانتا يولي ضيع أوقات كثيرة فإنسان يحاول فانتا ما يجعل وقته في الأمور هذه هذي إذا كانت مرة في السنة مرتين تتعد ساعات الناس يمشي ويصطادوا الحوت يمشي بيت غادي فالغير يخرج لي وحدين واحدين قاد تعمل غادي برمشي يروح يوديفهم والله نظيم أنا ذوكم أكثر ناس يوتروا لي عصابي يقول لك ماشي باش رتح عصابي تنتوتن أنا في بلاستو يخرج يخرش فهمت ويخرج لي زوز فهمتني واحدة فهمت در شنو وكرهبه وعامل في روح وحاله وماتريك و ضو الكل يمشي يشري بهم من مرشي احسن حوت قال لك نرتاح في عصابة تاعنا الاعصاب الواحد يتغشش كم يخرج شيء يتقلق برشا فهمت ايوا انا العفيف فهمت وشوفو كل يوم يمشي كل يوم يمشي مش معقول نعم قال النبي عليه الصلاه والسلام ومن نتبع الصيد غفل يعني قال ومن اتبع الصيد غفل صلى الله عليه وسلم يعني من دا عليه غفل غفل عن الأذكار والصلاة وأداء الحقوق والقيام بالطاعة يغفل الواحد يغفل وخاصة كان استاذ يولي له حاجة أخرى هي توبش تخرج واحدة أكبر وهو هكاي يمني في روحه يمني في روحه فهمت على كل احنا ما نقولوش ما يصطادش وما ما يكثرش باش ما يغفلش نعم لا لا لا لا شنو لا لا لا لا لا لا دخلت دي. قال من اتبع الصيد غفل ومن سكن البادية جفا ومن دخل على الصلاة نفتتيم او من دخل على السلطان ختن رواه النسائي في المستدرك يعني اللي يسكن في البوادي ديما اخلاق الضيق مش تفسد الضيق يعني يولي ما هو شكل واسع الصدر في سي يتقلق وهذا معلوم عند اهل الباديه نعم قالوا من اتى السلطان مفتون هو ما اتى السلطان مفتون خلي كان زيد يدخل فهمت على هؤلاء فمت. لا شوك السلاطين هذا او المجرم وخوف فهمتني على الاقل قبل كانوا ظالمين ويعملوا يعملوا لكن فم الدين فمتني فم الدين وفم فمتني هو شفمه فمه, فمه شيء هو التكريس الديمقراطي تكريس تكريس والتحقيق الديمقراطي اي نعم وما يصدنا حد شيء على إقامة الديمقراطي يموت يضحي اي نعم مش تعرفوا الناس ما متعرفوا العقيدة اه كيف تطفد بالبشر سواء كانت حقا أو باطل ويرى الحق يبدأ هكذا في انتحاشم يبدأ هكذا فك علينا اش دخل وهو تلقاه بمج وجهه في كل بلاصه ويتكلم بها الكلمة ذاية ولا يحشم ولا يوخر ولا يقول الناس ما يقوله عليها في ابدا بل يراه يعني حق لازم ويلزم يصير الشيء ذاية ايه عليك. نحن كمتر؟ قال مالك وكذلك الذي ينصج في ناره وهو حي في نفسه حتى يموت منه لا يحل أجره. قال مالك الأمر مشاعر عليه حتى المسلم إذا أرسل قبل ماجوسية ضارية وصادق أو قتل إنها إذا كان معالما فأكل فأكل ذلك الصيدي حلالا لا سبيلا لأن ذكيه مسلم أنما مثل ذلك مثل مسلم يأكل بشغلة ماجوسية ويأمر بقاصية وبنبله. فيقتلوا بها تسعيد ذلك ونبيحاتهم حلالة لبس بأكله قال أملكم الأبس المجلسي كان بالمسلم على سيد فأقلوا بأنه لا يوفر ذلك السيد بأي ذاك وإن على مثل ذلك مثل قوص المسلم من أكله يأخذه المجلسي وفي هذه المجلسة سيارة ترقونه بمزيرة شفرة المسلم يفضح بها المجلسي فلا يحل أكله شيء من ذلك <تصفيق> نعم. يعني ما نفع هذا التوكيل وإن كانت الأداة أداته وإن كان السلاح سلاحه وإن كانت المدية مديته تمام وإن كان الكلب كلبه تمام إلا إذا أدركه حيا فسمى الله وذكى أخرى وهذا قسوه على تراك الصلاة وغيرهم من الزنادقة فليس لكم أن تعطوهم شيئا من ضحاياكم فيذبحونها لكم ميتا هزطيش هزطيش لا معفون عنه في باب الصيد لما سكت عنه الشرع فهم باب العفو لأنه مشق الشافعي قال يغسله سبع مرات قاسها على الإينة لا يستقيم هذا لا لا لا اللي شفوه نجس قالوا هذا معفون عنه والملكيّة يعني لا يقولون بنجاسته فالأمر يعني مستقيم عندهم تمام إيه ولا قالوا المشقة تجلب التيسير وتلك هي القاعدة التي يستخدمونها نعم ما جعل الله عليكم في الدين من حرج لهنا حرج خاطر اللعاب هاكو باش تذبحو بعدين مشيت مشي تريش ولا باش ريت تغسل وتنظف على اه هما جاء في صيد البحر قالوا الملك دليل كذلك على طهارة لعابهم نعم اه قالوا الحديث ان احنا عمالي معناها عبد الرحمن بن ابي سأل عبد الله عليه عمر لما راى ذلك قال هذا على الاكل قال بينما انطلق عبد الله ذهاب المصحف فقرا لكلت صيد البحر وراح قال نافع بن عبد الله بن عمر بن الوليد انه قال من قال أحدثني عن عن أبي زيد عن أبي عارج عن أبي عبد الرحمن عن أبي هريرة وسألني ثابت كان رأيه ورباه البر قال أحدثني عن أبي زيد أبي عبد الرحمن ناس من أهل مروان فقال ليس به بحس وقال تابوا رجلين ثابك براقب ساروما ثم ماذا يقولان فأتوا فأتوا فسألوا قال ولكن نرى من الطبع والحس بعض يعني بعض ما يلفظه البحر يعني تعافه النفس وتخرج منه رائحة تمام والنبي عليه الصلاة والسلام قال أحلت لنا ميتتان فهي ميتة ولكن يعني بعض الحيتان يعني تخرج منها روائح يعني فتستقدرها النفوس فهمتني وتلفظها الطباع ولكن اللي يحب ياكل هيك مش كل إنسان يقدر بشياكلها عارف؟ وليحب يأكلها أوكي بوديم؟ قول ايه, إيه نعم أوكيه الحلو ما يتعب نعم لكن خاصة الحوت الكبيرة ذكر يعفن فعلا تخرج منه رائحة نتنة ولكن هو حلال استثناء بالنص إيه؟ مش الناس كل ناجب تأكل؟ نعم قال صلى الله عليه وسلم في قال مالك وإذا ذلك من لا متحريم كل قال من أهل النبي جنابنا جل بسم الخولاني الخولاني ثعلب الفشني الفشاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل من حرام. قال الله صلى الله عليه وسلم من الأحناف لا يرون ذلك وبقية أهل العلم يرون جوازه في الخيل خاصة أما البغال والحمير فجاء فيها النهي الصريح نعم فالبغل متولد أما من حمار وفارس نعم وأما الخيل فجائز سائغ وقع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسماء قالت نحرنا خيلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل أيام خيبر ونهى عن لحوم الحوم الأهلية. آه إيه. آه. ماتك؟ إيه إيه نعم. شني هو شوي؟ لا الحمير الوحشي لا يؤكل يؤكل فقط الأهلية. آه إيه. وسواء كان هذا الوحشي وقد تأهل أو لم يتاهل يعني ولا يعيش معنا وصار يركب كما يركب الاهلي فهو حلال تمام لا يضره يعني انلطف معنا وصارت يعني إخوة وصارت أخلاقه كالحمار الاهلي فهو وحشي وحش يبقى وحش اما الخيول كانت متوحشه ام مؤهله فكله يعني يؤكل ان شاء الله بالنسبه للشافعيه فهمت استثنوا الثعلبه والضبع، تمام؟ والحديث يعني من جهة صريح السنة استثنى الضبع، وهو حديث صحيح ثابت عن جابر. سئل عن الضبع أصيده؟ فقال نعم. فقيل له عمن؟ عن, عن رسول الله صلى الله، عليه وسلم فقال نعم. ولكن شكون يأكل الضبع آه؟ يكلون تصور أهل أهل إفريقيا الوسطى؟ نتصوره؟ يربوه, يربوه كالكلاب فلتنين. وربما يأكلونه الله أعلم، واما وأما بقية أهل العلم يعني يرون أن جنس السباعي كله ممنوع يعني وما استثنوا في ذلك شيء كله ممنوع، كله حرام. ثم اختلفوا في السباع ما هي؟ السباع اللي نعرفها احنا يعني كما هو متبادر إلى الذهن الصيد والنمر والفهد والأسد تمام. والذئب وغير ذلك واختلفوا في البقية طبعاً ما مش بحث مش نطولوه ولكن هذي أكثر جنس السباع اللي نعرفوه أحد وهذي هو, هو اللي موجود عايش معانا يعني يكفي قبل في عهد فرنسا وصلت بالناس يعني من الفقر والحاجة أنهم ولو يصطادوا شي يوكل العائلة بتاعهم ومنهم جدي يحكيونا ناس قبل أنه جدي يعني كانت له خبرة بالصيد وما يصطاد كان الذئب عامل معاهم تحدي فهمتني ما يقول لك قلب ذكي ومذكي جدي قال ماذا هو مش باش لكم فهمتني عاد يقولوا كان يصطاد الذيب الفقر يعمل وكذلك الجهد انا ما نصور جدي كان عارف الحكايه ذيها فهمتني حتى عمي يعني اللي هو ولده مره قالوا له الذيب حرام قال له ليش قالوا له عنده أنياب قال منحو الراس وكله الباقي البق <تصفيق> <تصفيق> عندي عمي ده يمكن كان جمع بحنيفه رو كانه قد قد فهمتني في الاستنباط والتخريج فهمتني قالوا ناحيه الراس يقول الباقي فهمت هذاك النت في الراس نحوق على الراس على كل كلات الناس حتى اكثر من هيك اللي عاشق بل يعرف شيء زين اللي <تصفيق> الكلب ذاك الكلب انه ممكن هو في على الحرم هو أي علش يكره خاطر هذا جايب بالنص النبوي فهمت ما عندهم فرق بين النص القرآني وبين النص النبوي خاصة إذا يعني لم يشتد عوده عندهم في مسالة الطرق وغيره ينزلوا يعني حكم الحرمة إلى لفظ الكرة فهمت أي يختلفوا في الكلاب الصغار هم هاي هاي هاي نكملوا مقالة تعالى <تصفيق> يذكر اسم الله ما رزمهم للهيمة للعامة منها والمعطر قال عليكم سميته والمعتر. ان البائس والتقي هو المعطر هو الزاهي قال الله هو شاء الله الله